ب و ك ْ ا ث س ب ع ث ل ا ث ة وسبعون. <تصفيق> <تصفيق> <gehtoup السابعة> ثلاثة <تصفيق> وسبعون. داي راب. ن ياب. داي. السماح بعمل شيء. السماح بعمل شيء. คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ هل صرت يسمح لك أن تقود ا ل سيارة? هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة? คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر? داي راب أنو ديو داي هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ أذن. يسمح أن. يجوز. يسمح أن. يجوز. ناوبوري هنا. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ ตรง هنا. هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟. ج ا دو ا ت كريدت. هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ ضاع شيك، ده مين كا؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ <تصفيق> هل يجوز السداد بالشيك؟ ضاع <تصفيق> نقد تهونان، رك؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع؟ فقط؟ ขอใช้โทรศ ي ب ا ل ل لي ت ي ف و ن أتسمح, مجرد أتصل أتسمح مجرد سؤال؟ مجرد <تصفيق> أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ เขา نان في <تصفيق> س วนสาธาร ة ماي لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. เขานอนในรถไม่ได้ لا ยุสมห์เลห์อันยานามฟีเซยาระไมยุสมเลอันยนามฟซยาระเขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้ไมยุสมห์เลห์อันยนาม محطة ทีรถ ا ฟไม่ยุสมห์ลอันยนาม م ح ة ทีรถ أتسمح أن نجلس؟ أتسمح ن نجلس؟ เราขอรายการ أ س م ح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ เราขอ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟